لديهم عمل الجهاد الذي يؤديه إلى المدافع لكن المدافع سنهزموا ما حصل المدافع لماذا حصل حصلة الهزيمة لتخلف القدرة الذي تخلف عنه الإيمان الذي تخلفت به المدافع لكن هم يتحدثون المسلمون يتحدثون جماعة مؤمنة ما يقصدون بالمؤمنة فقط يقصنوه على جانب الإرادة ولا يدخلون القدرة التامة في موضوع حديثهم الجماعة مؤمنين ومغير مؤمنين إذا تطور قدرات المسلم هو جزء من الإيمان قدراته هل هو مؤمن أكثر من المؤمن اللي أقل قدره الله يحب المؤمن القوي أحب الرغم قد يقول قائل انا مش لماذا يحب هذا صاحب العضلات الله يحب ايك اجرى انت بعددة مسألة اخرى لكن هذه محدة والمحدة لزيادتي دائما كل شيء معلق في الشريع على ماذا عليما ان الله يحب احبتها اذا وجود القدرة استانى جزء من الايمان فلما المسلمين عندهم إرادة طاعة الله بما يترتب عليه، يترتب عن تطبيق الأمر الشرعي. وعندهم القدرة التامة لتحقيق وعود الله في الأرض. حينئذ يستحق راني صنّى مؤمناً. إذا تخلف واحد، فتوجد القدرة التامة ولا يوجد إرادة طاعة الله. ما في خوف من الله وما في رجاء. وتخلف الإيمان. موجود القدرة ما يسمى المؤمنين هل يلحق بهم الوحد الالهي لا يلحق جماعة موجودة عندهم القوة الدافع والعلم لكن عدم وجود القدرة هل يحصل العمل هل تقع عليهم الموجود الالهي اذا ما هو مناط مناط علم ما هي علم تقدم المسلمين وتأخره وجود الإيمان كل ما يوجد من مظاهر الخير في الأمة هو إيمان وكل مظاهر الضعف في الأمة هي عدم وجود الإيمان ما في الشعود إلهية واحد يأتي لي يقول لي أنا مؤمن قلوبنا بتسلطوا لله وبتتهجلوا كذا والله مطالب دافع عني لأني أنا مؤمن هذا تسر الإيمان بمسهوم إرجائي باطل وهذا ظاهر والإيمان لا بد من التلازم بينهما، فإذا فسره بالامر الباطن فقط هذا المرض. هذا غير مناسب. ما في عنده واحد يقول. مثلاً مثل بعض المشايخ يقوله ربطوا من أكثر منا لأنهم يفسرها بوجود ماذا؟ فهناك ما هذه القضية مهمة جدا إخواني. إذاً لما المسلمين بالترقق القمة. وتذله وتشفي صدرك منه ما عندك القدرة على هذا إذا ما طبقت الأمر الإلهي إذا المؤمنين الآن أو المسلمين الآن ما في مؤمنين إلا من رحمه رب أفراد لكن مجموع الأمة الآن عندهم الإيمان الباطل الجماعات الإسلامية الحركات الإسلامية لماذا لا يقع عليهم الموحود الإلهي هم يبحثوا بيسألوا هم شيء خدوك وبتلموا احنا مؤمنين ولا كفار لا يا عمي منين بنصلوا بنصولوا بنذكوا بنحج وما اللي أفوية وإن دنا يبكي من الله ويقبل على الشهادة وفي النتيجة كل الوعود الإلهية لا تقع عليه لماذا؟ الإيمان خير كامل والوعود الإلهية معلقة بالإيمان يا حضر هذه قضية هموه ما انتوها مشكلة هذه قضية سر حديث القرآن حديث الله في القرآن بأن يتحصل المرء الإيمان الذي يتوتب عليه الوحيد إذا المسلمين تقدمهم في الدنيا والآخرة بيش منهم واضحة هذه ارجعوا إليها اسمعواها مئة مرة هذه النقطة مهمة وإلا إذا قلنا فقط الإيمان بمثلوم مشايخنا وخطبائنا والكلام اللي ناشيين عليه نذهب إلى تكليف القرآن النتيجة ينكمل القرآن الجماعة السلانية مؤمنة يقول لك لا مؤمنة ليه ما وضع المعود لله الإيمان متخلف، لعدم وجود القدرة. القدرة ليحصل العمل الذي يترسب عليه المعود فأنتم هذه نرجى إلى القضية ندخل في القضية ثانية طبعا إيش الآن تذكروا كلمة لنا ثابقا الآن واضحة أكثر كنا التقوى في تفسير العلماء السابقين ومنهم نتقيم ما هي التقوى حلوة. تحصيل الاسباب الموجبة لوقوع تحصيل السبب الذي يوقع الفعل متخلف السبب السبب اين هو اين مجاله السبب يراد الجهاز بما القدره التامه اللي ما تيجي تحصل يا الفعل كيف يا فاء العمل سيفقع بالاراده الجهاز بما القدره التامه ستتخلف هو تخلف تخلف هي تحصيل الاسباب التخلف ماذا؟ تخلف التقوى تتخلف بتخلف اسباب تحصيل الحمس وان كان هذا العمل قد تخلف او هذه القدره قد تخلفت بالعز ما في ارتباط الاسم باكم منه هذا الاسم وغيره الان حديث عن الموجود الالهي في قضيه الايمان موجود عندهم الايمان بشقه هذا لكن الايمان بشقه هذا مش موجود الذي ترتب عليه العمل الذي ترتب عليه كمال الايمان الذي ترتب عليه الوعد رايت مصايدنا أدركت مصايد المسلمين ومشاكلهم في هذه القضية عندما يتحدثوا عن الإيمان الذي وصف الله عليه الوعد أي معنى من الإيمان بيتكلموا المشاوير أي معنى بيتكلموا <تصفيق> <آه تصفيق> <ها ها> <تصفيق> حتى العلم الآن ذهب بلوغ العلم لا يشترى يكفي من مصر ما يفهم قليلا العلم إما يتكلم فقط عن خوفه من الله، محبته لله، رجائه لله. أما القدر فهم لا أو مدخلت القضية جديدة ولا. والله ينصرك سواء عند قدر أو ما عند قدر. فأنه حرك حركت لكما كان الديب ارتباط هذه نقطة مهمة جدا. أشرح الآن وين كانت في توحيدي؟ القدر خير الكلام فيها. إيش علاقة الظاهر بالباطن؟ علاقة مطلق. غير صحيح. الان علاقة السبب بالمسبب راقب تلازم لكن ليش لا المطلق ممكن الكرامة حديثنا دائما عن الاصل ولا عن الامر المستثنى عن الاصل لما الشيخ يجعل سنة الله للمؤمن جارية دائما بغضية خير التلازم اسم الصيام مثل المرجر الذي قال الاصل ما في تلازم بين الظاهر والباطن هو الاصل وجعل التلازم هو الاستثناء راضح هذا القضية فإذا وجد السبب دائما لا يجب أن يوجد موجود فعام لازم يوجد لازم يوجد الشبع قد تتخلف قد تتخلف لكن بلا بأمر خارق العادة بإمتهان من الله بثلاث لكن مش هذه السنة الجارية. ولذلك كنت أقول المشاكل اللي تحدثت دوماً أقول لهم أتحداكم إن كن من أجلكم مجاهدين أولياء إن كان لله أولياء في الأرض فالذين جاهدوا في أفغانستان من الأولياء شاء من شاء وأبى من أبى والتحمر لها أنوه أولياء لله أولياء كارثة وما ظهرت على أيديهم كرامات نعم كرامات لكن يعني لما المجاهد كان يضع أيدي على اللغم اللغم يطلع عليه ومد سفل قلبه آه مؤمن تبقى يقول له ايش انت مؤمن لهم لا يصور بك هل يحصل هذا؟ يحصل هذا الممكن مش الحديث الممكن ان عنه وغير غير الكلازر لكن السنة كان تدري حديثنا عن السنة الممكن هذا ذا اتمنى حديث القدرة اما الحديث عن, ال... عن الاولاقة الصحيحة الاولاقة السنانية فأنتم كيف الآن التقوى متخلف التقوى بعدم وجود الأسباب إن السبب بتخلف هذا الإرادة وإما بتخلف الخدر صحيح يخلصوا <تصفيق> همين لذلك الصحيح هذا كلام قلمانا هذا الشيء لهذا كلامي في قضية حديث عائشة من قصاد عقل ودين هذا حديث كلام شيخ السلام بالترمية في كتاب الإيمان لست بدعة من أول قول أنا ناقل لست مفترض الآن ندخل لقضية مهمة جدا وهي ايه هذا ما يترتب على هذا الكلام ايه ما يترتب اذا ما هي حضارة الاسلام <تصفيق> شوف لما الايمان بيجي ايش بيسوي عند الصحابة لانه واضح في هذه المفاهيم لكن الايمان ايش يصنع فينا في هذا الزمان لانه مجهول. ماذا <تصفيق> يصنع فينا الايمان الآن يصنع فينا الايمان لان نهتم بهذه ولما يقتل الحديث عن القدرة بيقول لك دع للخلاق الخل... الله يتدخل الملائكة الملائكة ماذا تصنعه وصوري تحدث كلام الافيون وغيره تاضح اخواني الان نقطة مهمة في هذا الباب اخواني الرجال هذه النقاط ان تهتموا بها لانكم بعد ذلك ما تفهموا القرآن هذا من فتيح القرآن هذا من فتيح القرآن إخواني. الان الان لندخل في قضيه الوعود الالهيه فهي مناط تقدم المسلمين وانحواء الجهل عنه ومناطته الايمان علما وعملا الان الوعود الالهيه اولا بما هي مربوطة دائما في جميع الوعود الالهيه بما هي بما, هي بما مربوطه الايمان هذا تكليف ما هو هذا التكليف تحصيل الاسباب الموجبة انت فقط عليك ان تبحث على الفعل نفسه انت مكلف بانشائرات وانشائر قدر عليك البحث عنها الايمان ثاليا عندنا هذا الايمان متعدد ولا مركبة واحدة هل احنا قلنا انتبه لهذه القضية هل في الدنيا شيء واحد بذاته لا يتعدد يصلح علة لكل شيء ما هو قلة الشباع الطعام هل يصلح أن نقول منطقة رسطة علة الشباع الطعام الطعام ما هو طب. والماء تقول هذا السباب ما سبب إثنين التقوا بهذا الأمر كلاهما سبب هل نستطيع حقيقين بمنطقة رص الكبار أن نضع الماء هنا هل نستطيع لا نستطيع أن نقول ألة الشباع الماء لكن كلاهما سبب لكن كل سبب يصلح لمسببه كل سبب يصلح لمسببه صحيح هذه قضية واضحة هناك ارتباط ما بين العلة وذا دي ننفع الارتباط الطعام له انه خاصه الحرق له انه خاصه إلت إلت مرض السرطان انته غير انته مرض السلم جميع تطبيق امر الله ايه اسمه الايمان ايمان ولا الايمان اذا علاج المرض البدني ما هو الايمان لكن نوع من انواع الايمان اي شعبة من شعب الايمان ما هو عدة الشبح الإيمان لأنه لكن تكليس إلهي وتكليس إلهي هو إيمان أمر صحيح كل واشربه أمر. أمر إلهي من ترك الأمر يأسم وإذا ما قاتل لنفسه هل هذه القضية فإذا عدة الشبح هو الإيمان عدة الرجل هو الإيمان لكن سؤالنا لأن الإيمان هو جميع عامل الله أي نوع من أنواع ما هو النوع الذي دخل في الإيمان لكن اسم خاص وحارة خاصة وهو من الإيمان الذي يصلح لهذه العلة أو لهذا الشر أو لهذا الشرع اللي هو الرجل أو لهذا الحرع أو القتل صحيح؟ لابد أن نبحث عنها في سنة الله الكوني و سنة الله التشريعي فهمتم هذه القضية؟ ثالثا كل الإيمان هو حذة الحياة عدة حياة المؤمن من الحضارة ما هو؟ الإيمان الحياة سحيئة الناس تصمنا الحضارة كذلك الآن الحضارة إنك تكون شبعان والحضارة إنك تكون عزيز والحضارة تكون أنت مصلف كله أوامر إلهية والحضارة تكون لك زوجة والحضارة يكون لك مسكن وكلها أوامر إلهية أوامر إلهية أنت توسع لديكم مفهوم الإيمان لها انت توسع وليس أصارح بعد ما زلت أصارح الإيمان بالمفهوم الرجالي في حقول لكم ذلك أخاف ما زلت يعني لسه أنت الإيمان يا عندكم بالنفروم القلبي مش كده هل وجود بيت للمسلم يا وإليه من الإيمان لا. وجود قوة سلاح عندك من الإيمان لا. مش موجود قوة السلاح التي تقوى على عدوك ليقتله هذا ضع تخلف الإيمان صل القضية في كل إلا كل إله تصلح لشكاة الدنيا مع أن الإيمان بينها ترابط يقوى يبعث يعني الريم مع الشبع مع كده كلها علم ترابطه لكن في واحدة حلا هي التي تصلح لهذا الأمر هي التي تصلح لهذا الأمر فهمنا هذه القضية الآن في العدل إلى هي الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا اتبعوا وعد إلهي بالمدافعة عن المؤمنين من الإيمان الزكاة من الإيمان الزكاة لنضع الذين آمنوا بمعناه هنا زك من الإيمان الزكاة ومن الإيمان الحج ومن الإيمان ذكر الله في المساجد وهكذا صحيح؟ الان لو قلنا الان بدائل عنها ان الله يدافع عن الذين زكوا هل يصلح هل يصلح ما هو المراد من الايمان هنا الايمان شعب والذي يقتضي ان نبحث نبحث عن الوعد الاهي ما هو اللازم له لتحقيقه الاسباب التي توقع المدافع انا كنا استقوى ما هي الأسباب الموجبة لوقوع الفعل؟ الأسباب الموجبة لوقوع الفعل. الآن الفعل هو ما هو وقوع المدافع ما هو السبب الذي هو تقوى الذي هو إيمان الذي يوقع المدافع ما هو ما هو الشع السبب السبب الذي به يقتضي حصول المدافع. مش منها كله ما قلنا ما قلنا الان قلنا الايمان هو حلة الشبع لكن لما فسرنا الايمان ليش قلنا هنا فسرنا. الطعام فسرنا الصوره الطعام كسرناه الذي هو به يحصل الشبع الان ما هو الايمان نوع الايمان الذي يحصل به المدافع المدافع نفس المدافع اللي هي بكل الوعد مدافع اللي هو جهاد اذا ان الله يدافع عن الذين دافعوا صحيح واضح الكلام الدافع يحصل الوعد الهي بان الله يدافع عنك لانك طبقت امر الله بانه جاء كافر عليك ليفزوك شو مطلوب منك ايماما لهذه الحالة اتصلي اتذكي اتحج تذهب الى المساجد كما فعل بعض المسلمين كان اذا جاءهم جيش من الكفار يغزو بلادهم ذهبوا الى المساجد ليقروا صحيح البخاري هل قراء طريق البخاري عمل نعم الإيمان نعم لكن هل هي السبب الموجب لوقوع المدافعات هؤلاء الكفار اذا هل هم يستحق وقوع الوعد الالهي عليهم واضح اخواني إن الله يدافع عن الذين آمنوا يعنيه طبقوا أمر الله بالمدافع لأنه الله أمر بالمدافع طاضحة هل الدليله أرزح من هذا إن الله لا يغيره حتى تغيره إن الله لا يدافع حتى تدافعه وضحه فوق النصر ان الله لا يدافعه حتى تدافع ان الله لا يغيره حتى تغيره اذا الوعد الالهي امر امر امر فأنتم هذه النقطة اذا الوعود الله في القرآن تكليفه الى هيك لماذا بتحصيل اسبابها حصل اسبابها السبب السبب قلنا بتحصيل اسبابها والسعي في ادراكها لما الله قال عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض ما هو الا الذي اذا وقع من العبد استخلفه الله ان الله لا يغير ورده مش مستخلف اراد ان يستخلف ماذا يصنع يغير هو هو يغير يعمل لتحصل ان تستخلف فهمتم هذا الطبيب الوعود الالهية هي, هي تكاليف عملية وهذا بالسعي في ادراكها وبالسعي في تحصيله اللي هو هنا الإرادة والمحدة وحصول القدرة عليها ما في قدرة عليها متخلف العمل ما فيش وعد سأنتم هذه القضية الوعود الإلهية أوامر لتحصيل أسبابها سأدراتها إن الله لا يضير حتى تغير إن الله لا يفعل بكم حتى تفعلوا بأنفسكم واضحة هذه القضية انتهاء واضحة وعلى هذا راجعوا حساباتكم وكلام مشايخكم وعمالكم وخطبكم راجعوا القضية إلى أي إذا الأمر طال أن أفهمه وأنا أفهم معكم لما الصحابة لما فهموا الإيمان صاروا بنو الحياه ولما إحنا ما الذي أضلنا قضية عدم فهم علما القضية من الصعب فهم الإيمان تهم الحياه صاروا أسياد الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة ونحن تركنا مفهوم الإيمان علما فأورثنا لأن العلم نجهج حقه فالنتيجة أورثنا كذلك الزهم في العمل هذه القضية واضحة يقولون نزال ثابع المسألة لما يتركت عليها من فوائد عظيمة فإذا لما أنت تريد يا شيخ أن تقيم دولة الإسلام ماذا تفعل يعني الله وعدك بأن يستخلفك ماذا, ماذا يعني استخلاف بالك أن تقيم دولة الإسلام ما هو الأمر الذي يقيم دولة الإسلام أن تقيمه فلما واحد يقولك لا فقط أقمه في قلبك إذن جعل إذن ما هو هذا حقه أن يوضع المرجئ لأنه جعل الإيمان فقط في التكليف موجه إلى القلب وجعل الإيمان فقط في الإرادة أكامها في قلبك تقوم منك مذيقة في أرضك الله طبعا هو يقول الله إذن هو يظن أن حركة الحياة تتنفقت بإن الله هو الذي يغير وليس عليكم إلا أن تغيروا قلوبكم أي إراداتكم أما قدراتكم ما إلها ضرورة فهمتم القبير يترتب عليها معاني نأتي إلى حالة أخرى كما ترى الامور يتعلق لا يستطيع منها حتى يعني اوصل الامر الى مكانه قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال اذا تباعتم هزم العين الاخير واتبعتم اذناب البقر واترفتم اذناب البقر وتركت الجهاز في تبلد. صلّف الله عليكم الله لا يرفعه إلا أن تعودوا. الآن نتيجة المعصية في بق. يتعجلها من هالذل نتيجة الطاعة العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وإذن هذه تكليف بما إذن شمنا هي تكليف بالإيمان اللي هو بالعزة مش لذل نفسه هذا ثالث للإيمان لذل نفسه هو النذل حتى هو مذلول مش مؤمن في الواجب الوقت الإلهي بالعزة فهذه القضية واضحة إله رجل عصر الله بالذل الله بما حصلت الظلمة بترك الجهاد إذا لما قد صحيح ما قال صلتكم الجهاد صلت الله عليكم ظلم الآن المشكلة الكبيرة لما جينا قال لا يرفعه إلا أن تحود لدينكم ما هو دينكم هنا دينكم كل دين الله لكن هنا ما هو المقصود ما هو السبب الموجب الوقوع تدير الزنة وهو العزة ما هو, هو الجهاد إذا التبارع بالعينة واتباع الزناء بالبقر هي الأسباب الممهدة لترك الجهاد انشغال بالتجارة و الزراعة وترك الجهاد في صدور يؤدي انشغال بالتجارة والانشغال بالزراعة يؤدي إلى ترك الجهاد ترك الجهاد يؤدي هذا واضح بإذوق قوله صلى الله عليه وسلم ما ترك قومه الجهاد اللي هذا واضح طيب ما هو الطريق ل jihad بإذن الله اللي هو اللي الذي هو الدين ما يجي لشيخون ما لا يرفعون أن تعودوا لدينكم دينكم الصلاة عقيدتك مثلا فقط يعني إبصانت معرفتك فقط أن يصلوا ببيت العلم أو تعودوا لدينكم حتى تركيبة أو تعودوا لدينكم كل حق هذا كل حق من الدين ولكن هذا ليس هو سبب الموجب لوقوع الافن الفعل ليس هو لأنه أعتقد بها كل شيء له سببه مثلا الربا من أسبابها انه يحصل فقر لما يحصل فقر الربا هو لا يحصل قدرا بالطريق العقل وليس بالطريق فقط الشرع الربا لما دولة بين الأغنياء منكم بشر الناس نتيجة حروب مشاكل بين الناس ما الذي ينشأ الحروب عادة الأهلية بين الأمم غير مصدقين ولا يعرف الاسلام الطبقات يعني صدق في هذه النقطة من قال صراع الطبقات يؤدي الى الثقه صراع طبقات ما تمشي واحد غني متمتع دوره بين الاغنياء وهناك فقير ولا يطره شيء ما هو نتيجة؟ الحروب نتيجة الغني والفقير بعد ذلك يصفروا بطريقة ثنميه واضحه لكن هنا تركز بالله أن تعودوا لديكم شيخ جاهنا وقال تعودوا لديكم ما يتسلم هل تفسيره صحيح تفسيره غير صحيح لأنه حين أراد ذلك أراد أن يصرف الناس في تريمة حق لكن أراد أن يصرفه عن السبب الموجب لوقوع الفعل اللي هو العزة والعزة لا تقع إلا بالجهاد واضح إخواني هذه القضية إذن الإيمان وصلنا إلى النقطة مناط تقدم المسلمين وتأخرهم الحضاري ما هو الإيمان لأي مفهوم مفهوم إرجاء ولا مفهوم الآن واضح لنا واضح وجود القدرة ووجود الإرادة معنى القدرة معنى متخلصين حيات ثانيا الوعود لها هي أوامر لتحصيل إدراكها ثالثا وهذه النقطة التي قلناها أن لكل نتيجة فعل علة موجبة لوقوعه أي لوقوع هذا الفعل الحديث عن العلل الأخرى وصرف الأقول من التفكر في العلة المنجبة وهذا جهل في دين الله فيه عز وجل اتهينا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسألك ألم الناس أنه رسطان وأسوأ نشكرا من كل ذلك نعوذ بك من فتنة القولي ونعوذ بك من فتنة العمل <تصفيق> ولنا وقفات الحقيقة قبل أن ندخل مع أهل البدع لكن نريد أن نجتازح وربما نعرج عليها عند حديثنا على أهل البدع نحن انتهينا البارح من كثير مفهوم الإيمان إذا طبع أمر الإيمان في قلوبنا ومعالمه الصحيحة فإنه يثمر إثماراً صحيحاً وإذا انحرق مفهوم الإيمان في قلوبنا وفي أذهاننا وفي عقولنا حينئذ حياتنا تصبح لها معنى آخر كما هي الآن محراف كبير نتابع الدرس الذي سبق التسلسائي وهو المتم الايمان عنده الفرصة غير أهل السنة والجماعة. تكلمنا عن الخوارج. انتهينا. انتهينا من المواتذ. الآن بقي عند الارجاء بقي أهل الارجاء. وقلنا أن المرجئة أولاً هناك غولات المرجئة ثانياً هناك مرجئة الطفرات وهؤلاء الذين التنفصل فيهم كثيراً من الخوارج قلنا نحن قواعدنا بالنسبة للإيمان فيما قو وعار ثانيا الشعب متعدد بعدد الأقوال والأعمال ثالثا الشعب المراد تيفت على مرتبة واحدة نقول بالاستثناء في اثنين خانسا ألافت الإسلام بالإمام قلنا الخوارج فالتقوا معنا في الإيمان قولوا عنا فنحن أقرب السنة أقرب إلى الخوارج في مفهوم الإيمان لكن هل الإيمان عندهم معنى واحد هل الشعب مغاتب ولا كلها مرتبة واحدة ورية أركام الاستثناء لا يستثنون لأن الاستثناء لا ينبغي أن يقول على الأصل باستثناء بعض أعيانه وأفراده ولاقص الإسلام بالإيمان بإيمان عندهم هو الإسلام المؤتد لا يلتقون مع الخوارج في ذلك لكن يختلفون تحكم على المعين إذا ترك واجب من واجبات الإيمان فإنهم لا يقولون عنه لا مسلم ولا كذب ولكن يقولون عنه بمنزل بين المنزلتين وهو الفاسق المنزل يختلفوا معه في الدنيا مع الخوارج لكن والتقوا معهم في الآخر إذا نحن أقرب إلى الخوارج في المسلمة الإيمان الأمات إلى المرجع, المرجع في هناك ملاء المرجع المرجع بعضهم وهم غلاة المرجع قالوا الإيمان هو المعرفة فقط من عرف ربه هو المؤمن سواء فقط التزم فادع صدق لقي مثلا هم المعرفة من عرف الله فهو المؤمن طبعا هناك فرقة أخرى قلنا هي الكرامية هي من المرجع ويقولون الإيمان هو فقط كما شرحنا يقول إيمان هو القول فقط يقولون الإمام هو قول الرجل لا إلى إلا الله محمد بن سلم سجدتان. وأولئك كما ترون يعني كتبهم وأفكارهم لم تصل إلىنا. لكن الإمام على السنة أحمد بن سامي الحطاني بن سامي عليه رحمة الله يقول إنه يعني ربما هم يقصدوا دلائل الإيمان فقط هو القول وليس الإيمان ذاته هو القول لأنه يستبعد أن يقول مسلم مجرد أن قال لا إلى إلا الله صر مؤمناً. ما انتفاء عقد الالتزام في القلب وأعمال القلب لا يقولها القائد ولذلك نستطيع أن نقول أن هذا قول منسوب لإيمان فنبكه لعدم اجتماع هذه بعض غلات مرجئة قالوا الإيمان هو المعرفة من عرف ربه هو المؤمن، وهذه نصيبة وصامة كبيرة لأن فرعون كان يعرف ربه وأبو جهل كان يعرف ربه على الحقيقة وجهدوا بها واستيخلت أنفسهم المنافقون يعلمون ربهم إبليس يعرف ربه واله اخواني جماعة ثانين قالوا الإيمان هو زيادة احنا قلنا الإيمان ليش متضمن لان عقد الالتزام ما هو المعرفة زائد التصغير